المسوفون والمسوف الذي يقول سأتوف وهو مصر على الظن كم قلت له كم ستعيش عشرين ثلاثين بل ثمانين ثم ماذا لابد من الرحيل من دار الغروب طالت بك الأيام أم تصرت عنك الليالي وفي ليلة لم يتوقعها في ليل مظلم استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله أطلق قدميه تركض في أوحال المعصية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 أسئلة صعاف وجنة ونار هلك المسوفون فقل لي بالله العظيم كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم حال عجيبة قسم لا يصلي ولا يركع لا بالليل ولا بنهار وقسم يقدم ويؤخر وينام يصلي متى ما شاء وكيف ما شاء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 لا يحمل في قلبه حسدا ولا عداوة لأحد من المسلمين ثالثها أن يترك أصحاب السوء ولا يصاحب أحدا منهم الرابع أن يكون مستعدا للموت نادما على الذنب مستغفرا لما سبق من ذنوبه مجتهدا في طاعات ربه يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها والمخ في العظام النحلي اغسل لعبد تاب من سلاته ما كان منه في الزمان الأولي